كنت قد سمعت عن المدينة المفقودة في كولومبيا هيا فلننطلق هي مدينة في مكان بعيد محاطة بالأدغال كنت نائمة استيقظي ثم فتحت عيني لأجد مسدسا في وجهي هيا ما الذي يجري هنا؟ هيا بسرعة كنت مرعوبة لقد تم اختطافنا علي أن أجد طريقة للفرار لو حاولت الفرار قد يقتلونك لقد صوب فوهة بندقيته إلى رأسي علمت أنهم سيطلقون النار عليه أمام ناظري كنت في الثلاثين من عمري وكنت في آخر رحلة طويلة قمت بها إلى أمريكا الجنوبية ولدت في ألمانيا وكنت أعمل كمعالجة فيزيائية في أحدى مستشفيات سويسرا خلال رحلتي سمعت عن مكان يسمونه المدينة المفقودة في كولومبيا ظننت أنه سيكون مقصدا مثيرا للاهتمام في رحلتي هذه لم أكن متأكدة من رغبتي في الذهاب إلى كولومبيا كنت أعلم أنا في ذلك مخاطرة قصدت مباشرة سانتا مارتا المدينة التي ينظمون فيها هذه الرحلة أود القيام بالرحلة قلت إنني أود القيام بالرحلة أجل قالت إن علي انتظار مجيء أربعة أشخاص آخرين حسنا بقيت جالسة في الفندق وبدأت أشعر بالملل مرحبا سمعت بعض الأصوات أود الذهاب إلى المدينة المفقودة عندها رأيت إيريس لأول مرة كنت في الرابعة والعشرين من عمري تركت بلدتي وجئت إلى كولومبيا في نهاية رحلة طويلة كنت بها بعد أداء للخدمة العسكرية كرهت الجيش وكل ما له علاقة بقواعد الانضباط أنا بحاجة لأن أكون في مكان لا يمل فيه أحد علي أنا بمفردي اشتريت تذكرة سفر إلى أمريكا الجنوبية قال مرحبا أنا إريس. أنا ريني أرغب في الذهاب إلى المدينة المفقودة بدليك شخص أستطيع التواصل معه حسناً فلنشرب شيئاً وحوالي الساعة العشرة ليلاً اقترب منا أربعة رجال وقالوا لقد علمنا أنكم تودان القيام بالرحلة نرغب فيها نحن أيضاً وفي تلك اللحظة قررنا حسناً سنقوم بالرحلة في الغد خرجنا من الباص الصغير وبدأنا بالسير مباشرة هيا فلننطلق ظننت أننا كنا سنتسلق الجبال ولكن عندما بدأنا بالسير أدركت أننا لم نكن في الجبال كنا وسط الأدغال وأنا أكره الأدغال لا تجد من حولك سوى الأشجار والبعوض والرطوبة العالية بعد ثلاثة أيام من السير المكثف وصلنا أخيراً إلى المدينة المفقودة لقد حل الظلام سنبقى هناك كان النهار قد أوشك على نهايته فقررنا أن نذهب إلى ذلك الكوخ ونستيقظ باكرا في اليوم التالي كنت أحمل معي طوال الرحلة اوراقا للعب هل تودون اللعب؟ كان بني وأوباز قد أنهي الخدمة العسكرية مؤخرا. بني يحكي نكة ظريفة ويرغب في أن يكون ممثلاً أنت تضع القواعد التي تناسبك كان معنا شاب إسباني أسيار كان يضحك ووجدت أنه شاب لطيف وكان برفقتنا أيضاً شاب بريطاني مارك كان هادئاً وبجانبي كان يجلس مات لا تنظر إلى أوراقي كان في التاسعة عشرة هذا غش كان مريحاً ومغروراً ظن مات أنه يعرف كل شيء حان دوري هيا إلعب كان الأمر ممتعاً أمضينا ليلة جيدة وقلنا حسنا علينا أن نخلد إلى النوم نوما هنيا كنت آمل أن أنام جيدا تلك الليلة لأكون مرتاحة وجاهزة لرؤية المدينة غير أن ذلك لم يحصل كانت الساعة حوالي الثالثة والنصف أو الرابعة استيقظي هيا هيا رأيت رجلا يقف بجانبي كانت بحوزته بندقية ما الذي يجري هنا؟ من أين أتى هذا الرجل؟ استيقظوا جميعا هيا لكزني بالبندقية شعرت بفوهتها هيا لن تستيقظ <تصفيق> حسنا كنت خائفا لماذا توقفت؟ ما الذي يجري هنا؟ فجأة اقترب هذا الرجل مني وكنت مرعوبة هيا هيا هيا قال أحضر أمتعتكم فلنذهب هيا عليك <تصفيق> المجيء من أنتم؟ سألتهم من أنتم؟ الجيش الكولومبي قالوا الجيش الكولومبي هيا بنا ظننت أنهم لو كانوا من الجيش الكولومبي فليس عليك أن تخشاهم الجيش لن يؤذيك إنهم هنا لمساعدتك أخذونا إلى موقع وسط الأدغال هيا <تصفيق> هيا هي تحركوا هيا بسرعة <تصفيق> قالوا لنا إننا عائدون إلى سانتا مارتا <تصفيق> ابدأوا بالسير <تصفيق> تحركوا هيا تحركوا بعد الساعتين اقترب مات مني وقال انظر إليهم أحد الحراس يرتدي سلوالة جينز إنه ليس جنديا إنهم ليسوا من الجيش وقال إنهم حتما قاموا باختطافنا قلت في نفسي هو شاب صغير وما أدراه لو كانت أعمال الخطف رائجة في كولومبيا لعرفت ذلك إنني في هذه البلاد منذ أسبوع لا أعتقد ذلك وقلت فلنرى ما سيحدث قال لي مات اسمع أنا سأقفز من على تلك التلة لو أردت المجيء معي فافعل ذلك وقلت له لكنك ستعرض نفسك للقتل قال لي هل ستأتي أم لا وقلت له لا, لا لن أفعل وأخذ بالركض تعالوا من هنا من هنا واختفى مات أين هو؟ هيا أنت أين هو؟ سمعت صراخاً وصياحاً من خلفي ستلتهمك النمور كان مات قد قفز قد يقتلون أحدنا لفعلته هذا تحركوا هيا هيا تحركوا هيا بسرعة انتبني عندها خوف شديد بسرعة النمور ستلتهمك وبدأوا بالضحك والصراخ سوف تموت النمور ستلتهمه حتما لم يتأثر كثيرا حسنا فقدنا واحدا فلنتابع السير تحركوا هيا شعرت بالرعب قلت في نفسي أن هؤلاء الرجال لا يهتمون بشأننا تحركوا لا أعتقد أن أحدنا ظن بعد ذلك أنهم رجال طيبون هيا بسرعة تحركوا استيقظنا في تلك الزريبة القذرة ثم ظهر أحد الرجال أنا الجنرال كارلوس قال إنه القائد هنا أعطوني جوازات سفركم قال لقد تم اختطافكم ونريد بعض المال مقابل كل واحد منكم إما أن تدفعوا لنا ما نطلبه وإما تتعرضون للأذية الأمر بهذه البساطة لا تحاولوا الفرار لأنكم إذا حاولتم الفرار سنقتلكم كان من المؤلم أن لا أعلم ما إذا كنت سأبقى على قيد الحياة أم لا إن كنت سأرى عائلتي مجددا عندما تدرك أنك مختطف تشعر بالإحباط الشديد كنا نسمع هذا الصوت. كان يزداد صخبا كلما اقتربنا منه. بدأ مخيفا للغاية. ادخلوا في المياه. كنا نرى المياه تصطدم بالصخور. كان الأمر مرعبا للغاية. أرجوك، أرجوك. بسرعة. هيا. لم أرغب في دخول المياه. تحركي هيا. لم أتحل بالشجاعة لفعل ذلك. تحركوا جميعا. هي بسرعة دخلت راين المياه أمامي شعرت بأنها خائفة حاولت التركيز لكي لا تنزلق قدماي كان الأمر مستحيلا كنت خائفة ويائسة وفجأة شعرت بأنني اكتفيت انتابني الرعب كنت أصرخ وشعرت بأن كل شيء من حولي قد زال مع هذا فجأة وجدت فوهة بندقية صوبت إلى وجهي نظرت إليها وظننت ربما سينتهي كل شيء الآن اذهبي ربما يطلق النار علي لا شعرت بالأسف لرؤية ريني في هذا الوضع ولكنني أدركت أنه لا يمكنني فعل أي شيء فقد قاموا بجري أيضا عبر النهر. كان أسيار الشاب الإسباني يقول لي إهدئي. باستمرار. وقد سعدني ذلك. في لحظة تجد نفسك راغبا في الموت، وفي اللحظة التالية تقول في نفسك حسنا أستطيع تخطي ذلك. شعرت أنني كنت كنت قد فقدت صوابي. هيا تحركوا تحركوا. بدأنا بفهم نمط تصرفهم بعد فترة كنا نمشي لبضعة أيام ثم نبقى في أحد المخيمات لأيام قليلة ولكننا لم نكن نعلم الفترة التي سنمكثها في المخيم أو التي سنمشي خلالها لم يشعروا بأي تعاطف انتجاهنا هيا هيا فلنذهب لقد شاهدوا عذابنا ولا يعنيهم ذلك بسرعة فجأة شعرنا أننا نمشي كقطيع أغنام شعرت أننا ذاهبون إلى الذبح كنا نسير ونفعل كما يقال لنا كان الأمر مخيفا جدا قررت أن اكتفيت لن أمشي بعد الآن فتوقفت وبكل بساطة جلست أرضا بدأوا بدافع وقالوا هيا امشي لا تعبث معنا نحن لا نحب المزاح قلت لن أتحرك من هنا تحرك لقد أفرط أرس في تصرفه حاول افتعال رد فعل عليهم نحن لا نمزح لن أتحرك كنت خائف وأخشى أن يقتلوا أحدهم لن أتحرك طفح كيل الخاطف وصوب فوهة بندقيته إلى رأس وقال سأقتلك حالا سأقتلك أمسكت بالبندقية ووضعتها في فمي وقلت تفضل تريد قتلي فافعل هيا إن أردت أن تقتلني فاقتلني كان ذلك اختبارا وأدركت أنهم لا يستطيعون القيام بأي شيء دون أمر وشعرت أنني ربحت كانت التكتيكات التي قام بها إيريس تغيظني لأنها كانت تعرضنا جميعا للخطر أردت البقاء على قيد الحياة عندها أدركت أنه كان علي أن أجد طريقتي الخاصة للصمود هيا هيا هيا كانوا يدفعوننا باستمرار لمواصلة السير ومتابعة السير كان الأمر مروعا. شعرت فجأة بالدوار فجأة كان كل شيء من حولي يدور وفقدت الوعي أدركت أن أحدهم يحملني كنت أستطيع رؤية ملامح وجهه بعض الشيء كان الرجل نفسه الذي صوب بندقيته إلى وجهي كان اسمه رافا، وقد حملني لثلاث أو أربع ساعات. نظر إلي وبدا قلقا بشأني. ابق هنا. كانت نظرته إلي غريبة، وهذا أمر غير عادي من قبل شخص كان قد صوب سلاحه إلى رأسي. فظننت أنني لو جعلت هذا الرجل يقع في غرامي، فقد يهتم لشأني. وربما يساعدني حتى على الفرار كانت الساعة السادسة صباحا كنا في مخيم وكنت قد أحببت أننا لم نعد نواصل المشي سمعت عبر الراديو اسمه ماثيو سكوت ماثيو سكوت إنه مات الذي قفز في اليوم الأول قيل في الراديو إن مات قد وجد بعد 12 يوماً كاد ألا ينجو لكنه في طريق العودة إلى بوغوتا <تصفيق> <تصفيق> لم أكن أصدق أن مات قد نجح فعلا بالفرار هل تصدقون ذلك؟ كنت سعيدا لأجله لقد نجح ولكنني شعرت بالإحباط بعد ثوان قليلة لقد نجح كان من الممكن أن أكون معه ولكنني عالق هنا كان يجب علي الذهاب معه قلت ولكنه عرضنا جميعا للخطر كانت تصرفا غبيا نحن الأغبياء لكنا أحرارا الآن وقلت عندها لإيريس أن يسكت دعك من هذا وفي تلك اللحظة بدأنا نبتعد بعضنا عن بعض ظننت أن علي إيجاد طريقة للخروج من هنا كان علي التخطيط لأمر ما وأن أكون متأكدا منه قبل أن أقوم به كنت بحاجة إلى مكان يقومون فيه بعمل روتيني لكي أستطيع مراقبة ما يقوم به الحراس طوال الوقت وجاءت الفرصة في اليوم السابع عشر استيقظنا وفكرت للحظة إن الخائط الحائط هنا فهو حتما سيتفتت في الداخل حاولت كشط الحائط بيدي فسقطت منه قطع كبيرة وفجأة وجدت أمام ثغرة تلك هي فرصتنا ولكن هناك قطعتان من الخشب تدعمان الحائط هنا كنت أعلم ما علينا فعله قصدت رفاقي وقلت لهم لدينا فرصة لكي نهرب اليوم هل ستساعدونني أم لا؟ جميعهم قالوا فلنقم بذلك لم أعر اهتماما لما كان يقوم به إيريس كنت قد اتخذت قراري فليفعل ما يحلو له سأقوم بذلك على طريقة خاصة أردت التقرب منهم ونيل ثقتهم قال لي رافا هل ما زلت جائعة؟ قلت نعم أنا جائعة فعلا أنا جائعة أكد لا أصدق شكرا الجزء الأول من الخطة كان يقضي بنشر قطعة الخشب هذه ولكن المطبخ ملاسق للكوخ الذي كنا فيه والضجة التي سنحدثها قد تفضح أمرنا توقف، توقف أدركت عندها أنني أستطيع إلهاءهم عما نقوم به دخلت المطبخ وقلت هل أستطيع سماع الموسيقى؟ أود أن أسمع بعد الموسيقى، نود أن نرقص كنا نغني ونرقص طوال الوقت ارفع مستوى الصوت فلنحتفل قال بالطبع، بالطبع رفعت صوت الراديو كنا نريد أحداث أكبر قدر من الضجة في ذلك الوقت كان بني داخل الغرفة ينشر قطع الخشب لم أقل شيئا لرايني لأنني لم أرد المخاطرة فهي قد تبوح بالأمر حتى ولو عن طريق الخطأ أشكرك يا رافا خطتي كانت أن أجعل رافا يقترب مني شعرت بأن رافا هو الشخص الذي قد يساعدني على الخروج من هنا حيا فعندما أحضر رافا لي المزيد من الطعام شعرت بالنجاح فجأة شعر أحد الحراس أن ثمت أمر غريبا يحدث رأينا الحارسة متوجها نحو الغرفة حيث كان بني يقوم بنشر الخشب كنت متأكدة من أنه سيكشف أمره ولكن كان علينا متابعة الرقص كان قلبي يضرب بقوة هائلة شعرت بأن أمرنا قد انتهى انتهى كل شيء هيا تعال هيا لحسن الحظ فقد سمع بن الحارس يقترب من الباب لماذا أنت نائم خلال النهار؟ قبل أن يدخل الحارس استلقى بني في سريره وادع المرض لكي لا يشك الحارس في أمره شعرت بأننا نجونا بأعجوبة حسنا نستطيع نستطيع المضية بخطتنا الآن فتحت الحفرة نشر بين الخشب كله تقريبا آخر جزء منه كنا سنشره ليلا كنا نعلم أن الحراس يخلدون إلى النوم في الساعة الثامنة ليلا كانت تلك فرصتنا الساعة السادسة مساء خلدنا إلى النوم رايني مارك وأسير كانوا في الغرفة معنا كان علينا أن نخبرهم جميعا عندها قال إيريس سنحاول الفرار وظننت أجل فليتكلم كالعادة دائما يتحدثون عن الفرار قال لقد فتحنا حفرة في الحائط هل تريدين المجيء معنا؟ فكرت يا إلهي ماذا علي فعله الآن؟ وقلت لا أريد معرفة أي شيء عن ذلك لا تتكلم عن الأمر لا أريد أن أعلم لا تريدين المجيء إنه خيارك قلت لها أخبرناك وأنت قررت البقاء هنا إنه خيارك عند الساعة الثامنة ليلاً كان معظم الحراس قد خلدوا إلى النوم كل ساعة كانوا يأتون للتحقق من أمرنا وبعد ذلك خلال الساعة بأكملها لا شيء كان علينا الآن نشر ما تبقى من الخشب لننهي تجهيز الحفرة كانوا يفتعلون السعال ويحدثون الأصوات كنت أتظاهر بالنوم آملة ألا يأتي أحد الحراس استطاع أورباز إنهاء العمل في ليلة دقائق قليلة أخذنا أولى الحقائب ووضعناها تحت البطانية لاعتقد أن أحدهم نائم تحتها بدا الأمر وكأن أحدهم نائم هناك فجأة شعرت أن الأمر حقيقي وأن إيريس يقوم بذلك فعلا حاولنا عدم إحداث ضجة وخرجنا عبر الحفرة خرج أرباز أولا وأنا كنت في الأخير لم يستطع أحدهم رؤيتنا أردت الصراخ ولكن كل ما قمت به هو السير سريعا قبل أن يكتشف أحدهم أمرنا كان مارك نائما بجانبي وقال يا إلهي أعتقد أنهم ذهبوا <تصفيق> عندها ها شعرت بالخوف مما قد يحدث لي عندما يكتشف الحراس ما حصل لم تكن بحوزتنا مناجل وكان علينا فتح الطريق امامنا بأيدينا بعد عشرين مترا صعودا استطعنا النظر الى الوراء ورؤية الحراس ها هو المخيم وكاننا كنا نقول لهم مرحبا كيف احوالكم اتعلمون لقد استطعنا الفرار خطرت أفكار كثيرة في ذهني فكرت أن من الأفضل أن أعبر الحفرة أنا أيضاً ولكني كنت خائفة من أن أضيع وسط الأدغال وأن أموت هناك كنا نشعر بحماسة لكن الأمر ازداد صعوبة وبتنا نسير ببطء لم نعتقد أنه سيكون من الصعب علينا الصعود إلى هناك ونحن لا نملك الكثير من الوقت لم أستطع النوم كان قلبي ينبض بسرعة فائقة شعرت بذلك في حلقي فجأة فتح الباب رأينا ضوء المصباح وهم يعدون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة صرخ الحارس اختفى أربعة منهم أربعة ثم انتابني رعب فضيع ذاك الحارس أمسك بي وقال أخرجي كنت خائفة للغاية لم تعود قدماي تحملني وقد دفعني أرضا أنت تعلمين ما يجري صرخ الحراس أنت تعلمين إلى أين ذهبوا أجبروا مارك على الركوع وصوبوا بندقية إلى رأسه هيا تكلمي كان فمي جاف للغاية وظننت أنني إن لم أعطيهم المعلومات فقد يقتلونه أمام ناظري كنت أركز على الوصول إلى أعلى الهضبة كان هذا هدفنا الوحيد صعدنا وصعدنا بأسرع وقت ممكن ثم سمعنا طلقات نارية سمعنا طلقة نارية ثم طلقة أخرى وظننت حسنا لقد وجدوا اثنين منهم قتلوهما وفكرت يا إلهي ثم طلقتين جديدتين فظننت أنهم وجدوهم وقتلوهم ترى ما قد يحدث لنا الآن سمعت أصوات أناس يصرخون لا تتكلم بدا لي أن الصوت قريب تفرق هيا كان من الواضح أنهم لا يعلمون مكان تواجدنا لذا اختبأت وراء بعض الشجيرات وفي أقل من عشر ثوان رأوني أتظن أنك ذكي فعلا؟ هيا تقدم وجدوني وكان أمرا مفجعا ظننت أنك تستطيع الفرار؟ فجأة سقط شخص بجانبنا على الأرض. قلت في نفسي يا إلهي إنه أحدهم لم يقتلوه. هل أنتم مغبيون؟ كان هذا إرس ضربه ضربا مبرحا على معداته بالبندقية كانوا جميعا هنا ويتعرضون للضرب. فقد راف صوابه كليا. انتبه الذعر. كنت خائفة جدا. حسنا هم لا يزالون أحياء. إذن سوف يقتلونهم الآن لأنهم حاولوا الفرار هل تعتقد أنني غبي؟ صرخوا لقد ولت الأيام الحلوة ستنالون عقابكم الآن ومع أننا لم نستطع الفرار شعرت بالنجاح فقد جعلتهم يعملون جاهدين للحفاظ علينا قريباً سيبدأون بالتباهي والتحدث عن عظمة الفرار والشعور ببعض الحرية أعتقد أنه أمر مسلن خصوصاً أرس كان الأمر يستحق أن تتذوق طعم الحرية وقد اغتظت كثيراً منهم ما الذي يضحكك أرس؟ قلت للشباب إن تلك كانت أسوأ ليلة في حياتي وأنا قلت لرايني أتفهم تماما شعورك ولكنني سأعيد فعل ذلك مجددا حالة الرعب والخوف التي انتابتنا في تلك الليلة فرقت بيننا تماما بدأت بالشعور بالغثيان شعرت بألم في معدتي كنت أتقي شعر الحراس بالقلق لحالتي ظهروا فجأة ومعهم مشروب كولا اشرب هذا كنت أقف عندها هناك وبيدي مشروب كولا والآخرون يقولون ما الذي بيدك ماذا بيدك إنه مشروب كولا لم أستطع شرب ذلك وحدي فأعطيته لإريس إنها مسألة تتعلق بالجوع أنت لا تحصل على أي شيء ورشفة واحدة من مشروب الكولا هي أفضل ما لديك برشفة واحدة شرب إيريس نصف الكولة وعندما عادت إلي كانت فارغة فقلت لإيريس لماذا شربت كل هذا؟ أنا آسف لم أقل شيئاً آخر أعطاني الحراس عندها واحدة أخرى لأنهم لاحظوا أنني لم أشربها بمفردي فقلت في نفسي من الأفضل أن أشربها قبل أن يصل إليها فشربتها بكاملها ووضعتها جانبا. وتلك كانت غلطتي الكبيرة ما هذا؟ قال إيريس حصلت على واحدة أخرى ولم تعلمين بها وأخذ يفقد صوابه قلت لها إنك أنانية عليك أن تشاطريها مع الآخرين قلت إيريس لقد أعطيتكم الأولى والثانية هي دواء لي فشربتها بمفردي أنت لا تحتاجين إلى مشروب كولا، أنت بحاجة إلى طعام إنني بحاجة إلى بعض السكر دافعت عن نفسي فانضم الآخرون إليه أنت تفكرين إلا بنفسك لماذا فعلت ذلك؟ أدرت ظهري وبكيت لم أستطع التوقف عن البكاء شعرت فجأة أنني كنت أتفاهم مع الحراس أكثر من الشباب المحتجزين معي الأمر سيء للغاية علمت أنه كان يوم الحادي عشر من أكتوبر يوم عيد ميلادي عرفت مباشرة أنه سيكون يوما شاقا بالنسبة إلي كنت بحاجة للتخلص من الضغط الذي كنت أعانيه وكانت أفضل وسيلة بالنسبة إلي هي البكاء كنا في أسوأ مكان في الأدغال لم أعلم إن كان علي أن أتمنى له عيدا سعيدا أقصد هل من شيء سعيد في هذا المكان؟ جاءوا فجأة وقالوا لنا احزموا أمتعتكم سنتحرك بعد ساعتين عندها شعرت بحالة من الإحباط رأيت حبلا على الأرض أخذته وربطته بالسقف. وقفت بجانبه أستطيع إنهاء الأمر حالا كان إيريس قد ربط حبلا بسقف الكوخ ليشنق نفسه لا لا قلت له انزل يا إيريس هيا فانهار وبدأ بالبكاء أخذ يبكي فعانقته إيدو لكنني لم أشعر بأي شيء انتجاهه قلت في نفسي ما الذي فعله الآن؟ أجل شعرت بأنه تصرف أنني للغاية أنا آسف قمت بذلك من شدة يأسي ولا أدري ما كان سيحدث لو لم يوقفني أحدهم قمنا بالسير والسير لأيام عدة وصباح أحد الأيام طلب الحراس من الرهينة الإسباني أسيار الانضمام إليهم ولم يعد فكرت يا إلهي ما الذي جرى له ولكن بعد ساعتين تقريباً قالوا لنا إنه سيطلق سراحه هذا رائع فرحنا كثيراً لأجله وكانت هذه أخبارا جيدة بالنسبة إلينا هذا يعني أنهم يطلقون صراح البعض بعد حوالي أسبوعين دخل أحد القادة إلى المخيم ستذهبين ستذهبين إلى أعلى الهضبة احزمي أمتعتك تم إطلاق صراحي أسيار وأنا التالية سأكون حرة شعرت بالحماسة وبالخوف في آن واحد سأترك هؤلاء الشبان هنا عانقني إيريس رغم اختلافاتنا وكل ما جرى بيننا كان من الصعب أن أراها ترحل لا تنسي زملائك قلت وداعا لن أنساكم بعد ساعتين وصلنا إلى مخيم آخر مشيت قليلا وها هو أسيار الرهينة الإسباني فرحت جدا لرؤيته مجددا وبدلي لي مختلفا كان مرتديا بزة الجيش كان يشبه رجال العصابات أكثر منهم يا إلهي ماذا يجري؟ ما الذي يفعله هنا؟ كان عليه أن يكون حرا الآن سيطلقون سراحي قال إنهم قالوا له مرارا إنهم سيطلقون سراحه لكن ذلك لم يحدث انهرت أرضاً وقلت في نفسي قد أمضي سنوات طويلة هنا سمعنا عبر الراديو أنه لم يطلق سراح أسير وريني ما زال داخل الأدغال شعرت بالغضب الشديد كان الأمر محبطا شعرنا بأنه لم يعد لدينا الوقت الكافي فقلت لهم أنني مستعد لقتل الحراس والمحاربة لأخرج من هنا إن أراد أحدهم الانضمام إلي والجميع قالوا أجل، سنقوم بذلك، فلنضع خطة قررنا أن نقتل الحارس الليلي ونستولي على سلاحه لمهاجمة الآخرين كلما رأيت الحارس، تدربت في ذهني على ما سأقوم به لاحقاً كنت أتدرب على ذلك جيداً لكي أنقض عليه بعد أسبوع من المكوث هناك دون معرفة ما قد يحدث قالوا إننا سننتقل إلى مكان آخر في الغد ولكن عليك ارتداء بزة الجيش هذه وعليك ارتداء سترة الذخيرة هذه ظننت أن الأمر غريب للغاية لكنهم قالوا لي إنه تدبير لحمايتي إن كنت تبدينك كواحد مننا فسيكون من السهل عليك التنقل لم أعر الأمر اهتماماً كنت أريد الخروج من هذا المكان بأسرع وقت ممكن فجأة رأيت شخصاً على مقربة من هنا كان رافا شعرت بأنني ألتقي بصديق لي شعرت بأنه قد يساعدني على الخروج من هناك فقررت إمضاء وقت أطول بجانبه بدأ بشرح مطالب العصابات قال إنهم يحاربون من أجل حقوق الإنسان ولهذا السبب قاموا بخطفنا لاستقطاب اهتمام العالم بأسره بالمشاكل التي تعانيها كولومبيا شعرت بأنني بتأفهم ما يجري بدأت بالاندماج في الفرقة شاركت في تحضير الطعام كان رافا كحارس شخصي لي أنت شديدة الذكاء وأخذ يجاملني طوال الوقت في أحد الأيام فيما كنا نتحدث قال لي رافا أريد الذهاب إلى سويسرا برفقتك أقترن بك وننجب الأطفال أعتقد من الأفضل أن تخرجي من هنا حاولت جعل الأمور غير واضحة وعدم الرفض يمكنك الاتصال بي عندما أخرج كنت خائفة كنت أخشى أنني لو أثرت غضبه لحول حياتي إلى جحيم حقيقي كان الحراس يستيقظون في ساعات مبكرة من الصباح ويحتسون القهوة فجأة اقترب أحدهم مني وقال سوف نطلق سراحك شعرت بالصدمة قلت في نفسي لو لم يحصل ذلك فسأكون على ما يرام لا أستطيع الانهيار يجب أن أكون بخير فجأة دخل أحد الرجال إلى المخيم هل أنت جاهزة؟ قال إنه صحفي هل أستطيع ترح بعض الأسئلة عليك؟ فجأة شعرت بأن الأمر حقيقي كنت فعلا سأخرج من هناك وبعد الحوار قلت له لما لا تأخذ صورة لي ولرفا معا؟ بالطبع كنت بحاجة لصورة تلك البندقية التي صوبت إلى رأسي لأنني شعرت أن ذلك سيساعدني في تخطي المحنة إن حصلت على هذه الصورة وسألته إن كان بإمكاني حمل البندقية هل أستطيع حمل بندقيتك؟ قال رفا أجل بالطبع لما لا والتقط الصحفي الصورة وعندما أنظر إلى تلك الصورة الآن لا أعتقد أنها كانت فكرة جيدة ركضت نحو الطائرة المروحية كنت سعيدة جدا. انتابني فرح شديد عندما أقلعت الطائرة فكرت أنني لم أعد ضحية عملية خطف لم أعد رهينة إنني حر الآن هذا ما اعتقدته حينها مشينا لمدة 26 ساعة دون نوم وأنت تشعر أن تلك هي آخر خطوة تستطيع القيام بها غير أنني كنت ما زلت أفكر بالفرار طوال الوقت الخطة في رأسي علينا قتل أحد الحراس والاستيلاء على بندقيته وقتلهم جميعا اسمعوا سنقوم بذلك الليلة نحن ضعفاء ولن نستطيع مهاجمتهم لكن الجميع كانوا يماطلون سنفعل ذلك الليلة لم يملكوا الشجاعة الكافية لقتلهم وكنت أعلم أنني لا أستطيع القيام بذلك وحدي. ذهبت كل آمالي صدًا بعد معانات دامت مئة يوم. لم أعد أحتمل الأمر. فانهارت. هولت، تعال. فقدت صوابي نهائياً. <تصفيق> فجأة قال لنا أحد الحراس إنهم على عجلة للوصول إلى تلك النقطة لأنهم سيطلقون سراحنا. سنطلق سراحكم سنطلق سراحكم جيد أن تخرج من الأدغال بعد مائة يوم ويوم انتهى كل شيء إنني حر قبل وصولي إلى نقطة استلام الحقائب سمعت أصوات أفراد عائلتي يقولون لي أهلا بك عنقت جددي حملوني جميعا على أكتافهم شعرت عندها بالحرية الحقيقية شعرت بارتياح لم أعرف له مثيلا من قبل حين وصلت إلى منزلي أدركت أن الأمر قد أحدث ضجة كبيرة وجدت عددا كبيرا من الصحفيين يقفون على الرصيف قرب منزلنا عنقت والدي ووالدتي بشدة لم أكن أقوى على التكلم كنت أرتجف كنت سعيدة برؤيتهم في اليوم التالي أحضر أبي رزمة من الصحف ظهرت صورتي على الصفحة الأولى وأنا أحمل بندقية وإلى جانبي يقف رافا نظرت إلى الصورة وقلت في نفسي عذراً لكن من الرهينة هنا؟ ظن البعض فجأة أنني شخص سيء ثم ورد اتصال من وزارة الخارجية الألمانية هناك قانون ألماني يحتم عليك المشاركة في دفع مصاريف حل المشكلة التي تقع فيها خارج البلاد أرادوا مني أن أشارك في دفع نفقات الرحلة من الغابة إلى الطائرة وكان المبلغ 13 ألف يورو شعرت بأن ألمانيا تخلت عني تخلى وطني الأم فعلا عني ما زلت أحارب آثار مرحلة اختطافي ما زالت تنتابني نوبات هلع في الظلام أشعر ببندقية صوب إلى ظهري هذا ما يعرف بالطراب توتر ما بعد الصدمة علي تقبل هذا الشخص المهزوم الذي خرج من تلك التجربة أمر بأوقات عصيبة أشعر بأنني لم أتخطى الأمر إلا مؤخرا لا أعتقد أنه كان من المفترض أن يجبروها على دفع تكليف الطائرة المروحية أقصد أنها هي الضحية في هذه القضية رغم اختلافاتنا في الآراء وكل شيء تربطني برين صداقة قوية سنبقى على تواصل لقد عشنا التجربة نفسها